من هوب الميدان ابدا ما يفور او من هلوه لي من هلوه لي علي علي علي علي او علي ابدا ما تخيب من هلوه تنخى ابدا ما تخيب ايه من هو يسمع صوتك ومنك قريب ايه من هو يسمع صوتك ومنك قريب هو من هو العليم من هو, العلي. من هو, العلي من هو, العلي. من هو كفر ومحبتك يقين ايه من عين كل المرسلين ايه يا شيعه امير ال هو يا شيعه امير المؤمنين هو النبي نفس النبي هو علي علي علي علي من هوله تخ ما تخيب من هو يسمع صوتك ومنك قريب هو النبي نفس النبي هو علي علي علي او نفس النبي نفس النبي او عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه